أمي لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها عبقوا تعلوا رايات غفاقة وتضيعوا جزاها وتتسالقوا لغة رغم الأزمان لها عبقوا الله بسم الله الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد المصطفى الصالح وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بعد قال المؤلف رحمه الله ولفعني ورايكم اليومي ورضي عنه عندنا تمرينات اولا ضع كل اسم من الاسماء الاتيه في ثلاث جمال مفيدة بحيث يكون مرفوحا في واحدة ومنصوظا في الثالية ومنخفوظا في الثالية وأنعت ذلك الاسم في كل جلة بنعة حقيقي مناسب أروا عن جاء الرجلين المتحابين ومنصب رأيت الرجلين المتحابين أيه ومحفوظ ومحفوظ جلست مع الرجلين المتحافين محمدون هذا محمد من الكريم محمد إن محمد الكريم يحبه الناس مم. نظرت إلى محمد الكريم يعقد في الفقر صح والأصفور سقط العصفور الجميل مم. زي في البيت, البيت العصفور الجميل فقعيت العصفور رأيت العصورة الجميلة في زيتي نظرت إلى العصور الجميلة نظر زيدي العصورо الجميلة الا الله الاستاذ اضر الاستاذ المشتهد لعل الاستاذ المشتهد يأتي الآن المشتهداء يأتي الآن استمعت فلا شرح الاستاذ المشتهد فاعجبني هذه فتات مهذبه فتزيد رايت فتات فتات مهذبه في البيت في فتات فتات في البيت في فتات رايت مهذبه فتات في البيت اي زهره زهره هذه زهره نظرت الى زهره حمراء نظرت الى رايد الزهره الحمراء اللي موجوده بالصف بكمراتي تزورون هي بالفتحه هي مثل هذا اي ان المسلمون العيد. المسلمون صلاه عي اي سبحان الله الضم مسلمون نعتوا على عدوهم افليس يكون بين المسلمين الصادقين لا يهتمهم احي زين احببت رؤية المسلمين الصادق ابوك <تصفيق> هذا ابوك فاضل هذا هذا ابوك هذا ابوك الفاضلا أيه. مررت بآبيك الفضيل ثانيا ضع نعتا مناسبا في كل مكان من الأمثلة الخالية في الأمثلة الآتية واضمته بالشكل الطالب مجتهد يحبه أستاذه ثانيا صراحه هي الفتاه مؤمنه وتحطى بترضي والديه بترضي والديه ترضي والديه مؤمنه او مهذبه او مهذبه مهذبه او ااا النيل المصري يخصب الارض اش نجد ديير يسير العزبو يسرو نهر كنت نهر ويزي يكون اد انا احب الخطبه دينيه ندعي على التقنيه الجزائر المسلمه تشبي ده في الجزئيه دي بالذات بس صح الله <dépend passiert> الحدائق للتنزه ناجع حدائق حدائق حدائق كويس ناجع تنزه يا قيت رجلا ليك في <تصفيق> بيت صغير ضيق صغير عند عمتي ها جميل وعلى هذو صغير شيء يعني غير جواري شيء صح بيتي صغير شيء مشكل ما احسان الغرف واش هي عند آه. اخي عصا غريضه عصا بها ومقدمه اه اه اه تهديت الى اخي آه. اهديت كتاب رائع نافع مفيد مفيد الثياب الخفيفه السيئه ثالثا ضع منعوتا مناسبا في كل مكان من الافعله الاتيه ورمته بالشكل اولا المستهدي يحبه استاذو الطالب صح يقول المستهدي لكنو استاذ صح ايه العلالمون يخدمون امتهم طلاب العلم مستودع سعاده ويخدمون امته هي كامل ده. امين امين ال الامين ينجح نجاحا ظاهرا واجب المسلم تقتلع الاشجار رياح عواصف رياح <تصفيق> <تصفيق> ايه تقريبه <أي> تقريبه <أي> صح رايت فتيتة لائسه عليها فتيتة امم القارص لا يهتمله الجسم. الجسم المجتهدون خدموا سريعا تعلموا المجتهدون اعطت وطني يه يه. تطوعت اثار عد الهيت المسلمين ايه ايه اخذتمنا المتقدمين افدتوا, أفدتوا. أفدتوا. من اثار المتقدمين اثار المتقدمين من اثار المجاهدين ايه يا عزيزه وطن الجزائر منعوتا مناسبا لكل من النعوت الاثيه منعوت مشع ثم استعمل اللعب ونعود جميعا في جملة مفيدة واضبط آخرهما بالشكل الضخم رأيت الفيل الضخم المؤدبات ما أجمل الفتيات المؤدبات الشاهقة نظرت إلى الجبال الشاهقة العذبة أنهار العذبة يستجري في أنهار كوره <تصفيق> جديده العقلاء بلاء عقل. عقلاء, اللي اللي عقلاء الرجول الكريم يثبتون الدرس الامين والامينه والله عز وجل العاقلات النسوه العاقلات يضعن ازواجهن مؤمنات. المهذبين ان الرجلين المهذبين ترى مهمنات صح شاسع حضرته الجزائري شاسع ارض الجزائر بلد الجزائر الشاسع شف... هي نعت ولكن مرفوع يجيبوا قبلها منعوت بلد الجزائر بلد الشاسع ها واسعه الصحراء الصحراء بلد واسعه ارض <تصفيق> تدريب على اليعرب اعرب الجمل الكتاب جليس ممتع لا لا الباء الكتاب جليس, جليس وممتع خبر <تصفيق> <باركة فيه. تصفيق> الطالب المجتهد يحبه استاذو طالب مبتدة مرفوع بالابتدال وعدمة نفعه الضم الظاهرة في أخي المشتفد منعت طالب مرفوع ومراه المرفوع مرفوع وعدمة نفع المرفوع Zoom في الاخير يحب في المضارع مرفوع لتجるده من ناصب الجسم وعدمة نفعه الضم الظاهرة في الاخر و聲ろ مضمير الغائب مفرودي مبني على الضم في محد ينصر فأستاذ فاعد ترمج مرفوع وعدمة نفع الضم في فيء أستاذ المضاف والهافل هو الضمير الرائب والوضاف إليه على الضم في محل خفض والجملة من فعل وفاعل في محل رفض خبر مبتدأ الذي هو طالب والرابط هو الضمير المنصوط في الحكوم مرحباً أيه الفتيات المهذبات يخضمنا بلادهن الفتيات المبتدأش أيه ضرب عم توربع الاسطبع بريشي أيه أيه, أيه؟ المهدفاته خبر اه مبتدا فين جعلول ايوه هذا يخدم يخدم في المضارع مبني في مبني على السكون انتصاله بالضم صح بله ده مفعوده نقول مش مفعت كي بحال في محل رفع فاعل بيلزن برتين منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره وندى متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل جاء هو وين في محل في محل جر مضاف مرکب والجمله بنور علامه النصب في محل رفع هي عند في محل رفع فاعل خالص Hri bringuenti zoauto modifix. Te rua bringucih, Strzelo odala i z вжеĂn! I sembun honom uzčilišim tecnijika tai Ano pravv rep wellnessek i okktu moja iMa Ivan. Vranska reču se benefitika i prav Niema? Lepyskujis izrava o مجرور Dogsh. Glavimo osobi da se echilej z oddajú. Harini i pamentu kuno u nátu le ها على ما تقدم ما هو النعت النعت هو الوصف والوصف صفر هو التابع المشتق او الاول او اتودد لمسيدي في المعارف المخصص له في المخصص له في مخصص له الناخلات اه عند الجمل بعد المعارف وش تسموها وائل بعد الناخلات سيفات سيفات يا فالكي تويشي جومل جومل عطيه هذا قبل ما نكمل هذا المعاري بعد النخيرات حيت بحال هكا شنو بعدا بغيت يمشي يمشي هذه جمله هذه صيغه للرجول نكيه سقول الرجل يمشي حيت حيت لانه ما عرفها اه يلا بعد ما كتب افعال لا هذا الشيء جاء الرجل يمشي الرجل الذي ناكره والله الرجل ناكره يمشي هذه الجمله هي جاء بعد الناكره واش نسموها هذه الجمله وصفيه يعني وصفة الرجل مش واذا قلنا جاء الرجل يمشي قالوا هم علاقه حيله التراتبيه التراتب مش ايوه صح يلعباني. الى كم قسمين يقسم النحت الى قسمين دعته الامالي ما هو النات الحقيقي؟ ما رضع ضميرا مستطر من يعود إلى المنعود جيبونا مثال عنه جاء محمد العامل صحا العاقل نار فيها ضمير فيها ضمير مستطر هو هو ما هو النات السببي؟ ما رضع باسم الظاهر المتصد <متصفيق> بضمير يعود إلى المنعود صح جمونا جاء محمد العاقل بأبوه أنا أعطينا الخدس الضرور العاقل وكبأ أنا أعرفها؟ نعت <متصفيق> نعت <نحلي>. صح وضعفنا <متصفيق> أبوه لا لا نعت لابوه عن طرف عجي فاعي فاعي فاعي أبوه بفاعي فاعي بسم العاقل وأبوه في ابوه يلي فيها ضمير متصل والهاء ضمير متصل مضبوط كيما حيت لعبوه فعل. فعل. فعل صح, صح. مرفوع فعل والهاء ضمير متصل صح صح ولو كان ننصو نقولوا رايت العاقل ابوه العاقل كيف نعلبها عاقله دح منصوب يا دح منصوب ابوه فعل لازم هي النعت اسم ظاهر متصل بضمير يعود الى المنعوت صح اسم ظاهر في النعت يتبع المنعوت والله يتبع اللي لي... ها... يتبع الاسم اللي بعده والله يتبع اللي قبله الاسم اللي ذا يحسبه اي صديق يتبع اللي بعده بلد بسأل. بلد بسأل. يتبع الاسم يتبع الاسم ما يتبعش المتبوع هي. ما هي الاشياء التي يتبع فيها النعت الحقيقي المنعوت هي أربعة عامية أربعة من عشر. عشر أي إفراد من التذنية والجم والرفض من النصب والخف تذكير من التأنيف والتعليف من التنكين أيه يخضر التذنية ها هي مثلا الاسم أقول لي الإفراد والنصب والخف هذه الحركة حذل. حركة ثلاثة هذه حركه ثلاثه ياخذ وحده منها ها ومشيد الافراد والتضيه ولا هاني ياخذ منهم وحده يعني يعود يسوش تذكير وتقني تذكير وتعديل هاني ياخذ وحده تذكير وتعمل 8 ايوه التذكير والتعديل التذكير والافراد والت تعريف والتركيب والتعريف والتركيب هاذ يا؟ العشرة ياخذ منهم ربعه يليه ربعه وواحد بيناتهم يا افراد افراد و تقسيم و تقسيم كاين سمي داك الرباع والجما و جاء محمد العاقل العاقل هنا واش هذا نصر الافراد صح ها هل واحد الرزق هذا التعريف اي نعم والتثبيت والتثبيت تطبق التثبيت هذا النعت الحقيقي ما هي الاشياء التي يتبع فيها النعت السببي منعوته في مين خمسه فالرفع نفس الرفع الرفع التابع النعتى السبب هنا يتبع الاسم اللي و اللي إذا هو منفوع منفوع يا منصور منصور ما قبل أردو الشيطان ما قبل أردو الشيطان مثلا جيبونا مثال إليه جاء محمد الأقل وأبوه أقل أنه يوم مذكر مم. محمد أي. أي. محمد المذكر تقدروا محمد جمال اي هذاك لا علي رقم 5 يعني تعريف التسجيل رايت بلدي يدعى فينا ابوه رقم 5 تعمل ما الذي يتبعه النهات في التذكير والتأنيف؟ تعريب و التركيش تعريب؟ تعريب ولا التركيش تعريب ولا التركيش تعريب ولا التركيش يكون معرف يكون نجيا و حتى في التدنية والنا في الجمعي كون مقرد مقرد لا شيء فهر <تسفق> يعني قال ما الذي يتبعوه السبب في التذكير والتاني نبع التذكير هاي. التذكير ها <تصفيق> ولا, ولا, ولا معنى لا, لا التذكير وشي التاني مثلا جاء جاءتي اي فتاة مثلا أبوها عاقل وأبوها يقضى مبكر مبكر وتفكر كل كل نقطة لا لا هو أن السؤال قال في ايه. التركير وتأنيف فقط أربعة تتقيد بالسؤال أو أنا سبب التركير وتأنيف ما هي المعرفة؟ في اللغة ترجع إلى مادة العينة أو الراقبت ها؟ هو اللغة ترجع هي مادة المعرفة هي ضد الجهل شهل أيها يدل على شيء معين برسل تسيط فلينهي من القضيده فلينهي من قرائي ومن عارف كم هي هي 25 الذي يدل على معين وهي 25 ايوه اسم الضمير اسم العلم الاسم المفعول الاسم الذي في الالف و التاء وما واحد من هذه الابواب اه 25 اه ما هو الضمير هو ما دل على المتكلم نحو انا هو هو أي وأعرف عارف وين عالي الله عز وجلال بسم الله بعده؟ التكلف المآنا الضمير الضمير أي ما هو العلم؟ ما يدل على معين بدون اغتياج إلى أقارب التكلف مثل خطاب أو غيرهما وهو لوعين مذكر وألم زين محمد ابراهيم ما كان مدينه اسمعنا ما هو اسم الاشاره موضوعات يدل على معين بواسطه اشاره حسيه ومعنيه صح ولا الفاظ معين هذا للمفرد هذه للمحدث المفرد هذين وهذه للمثنى المذكر بـ التي و هاتين للمثنى المؤنث و هؤلاء ما هو الاسم المنصوب هو ما يدل على معين بيواسط الجمله أو شبها يفكر بعده تذكر تذكر بعده بضم عصره وتكون مشتمله مشتمله على ضمير وطاج هذا المصدر يسمى عائدا وله الفاظ معينه ايضا واحده الذي التي اللذان هذين فبـ التي فتي والذيلا والذي او الترتيب وين الاول منهم هادو خمسه ها الذي بالمفرد بالمضاف لا لا لا لا ها الاولى عارف هذه الاولى منهم ثم العلم ثم اسم الاشاره هذا الموصول هذا والذي اي ثم هذه معنى التجواليه ثم الذي يأخذ واحد من هؤلاء مضاف إلى الأشياء صح مثل لكل من الضمير هو العالم باسم الإشارة الموصول بثلاثة أنثلة في جمال المفيدة قال تعالى هو الذي يسينه في البر قال سجد يوم ظن بيرجون ذا يشبه حدا الله في شيء انني انا الله لا اله الا انا بسم العلم قال تعالى <تصفيق> وإليه الله يقبض ويميت اليه ترجعون الله جل جلاله فبشرناه باسحاق نبيا من الصالح باشفاق نبيه من الصالح قسم <تصفيق> <والله تصفيق> ابراهيم كان امه خانت لديه اسم إشارة الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفأتيتم أفأ... له منكرون فأنتم له منكرون لأن قال الله تعالى فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه هذا لخصوه إلى فرعون وملائه وملائه واسم الإشارة قال يا قوم اسم الإشارة هذا هو أخي دعوة تسعوة تسعوة نعتمد قوم اسم العالم اسم الإشارة اسم الإشارة تخل في هؤلاء شيء قال يا قوم <العبنى> هؤلاء البنادي وقلنا <الكو روح> <محبنا> أظهر <أطهروا> لكم من آية سيدنا نطعني السلم ذلك الكتاب ذلك قال يا قوم هؤلاء البنادي هنما هي. والاسم الموصول اجي هنا عليك. ربنا جاء جاء الشيخ الذي بعد <تصفيق> قال تعالى ربنا الذين اضلنا لدين اضلنا من الجن واتشهد قال تعالى قلنا التي يخافون نشوزهن فعيذهم وجلوهن والذي جاء بسن وصدق به اولئك هم والذي وهذه لها من الصلة يعني ما كانش عندها الصلة اذا قلت جاء الذي واش ما كانش اقلك واحد النحوي جاء سعيد و قرع الباب قالوا من انت قال الذي اشترى قالوا لنا نحوي ألا هو؟ قالوا لا قالوا إليه؟ قالوا لا قالوا ما لك حصلة لأنك لم تأتي بالنسبة للصيلة والله والضامير العيد ما جل تمشي؟ ما عندك حصلة لروح ما طلوه؟ وفي هذا القدر والبركات سبحانه وتعالى من إجازة أمام السفون السلام عليكم وصليه والحمد لله رب العالمين هو الموجه عبق